قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ واحدة إذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداغ ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا لِتَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكَ هُوَ الَّذِي خَلَقَهَا وَسَوَّاهَا وَأَنَّهُ مُقَدِّرٌ وَمُقَدَّرٌ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ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 فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها